ألا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حط قدره وما قدر الله حط قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات بطويات بيمينك، والسموات بطويات بيمينك. سبحانه تعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعد من في السماوات.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 وسئل الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وطال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يَأْتِكُمْ رسلا منكم يتلون عليكم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 قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبأسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة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 وان ترى الملائك وان ترى الملائكه, وترى الملائكة من حول العرش وتم الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقضي بينه بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين